الله شيئا أولئك اصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما زالت الآيات في موضوع النجوى. تقدم بيان النجوى بين المنافقين بعضهم مع بعض، ثم بيان النجوى بين المقيمين بعضهم مع بعض، وكيف أن الله سبحانه وتعالى وقف المنافقين في تناجيهم بالإثم والعدوان. ووجه المؤمنين بأن لا ينحوا منح المنافقين فلا يتناجم بالإثم والعدوى وإنما يتناجون بالبر والتقوى ثم ذكر سبحانه في هذه الآيات النجوى مع الرسول صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا يناجون الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستفتاء يسألونه عن الأحكام الشرعية فيما أشكل عليهم ويكون ذلك سرا بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن لما كثر هذا مع الرسول صلى الله عليه وسلم واثقل عليه في المناجاة كثرة الأسئلة أراد الله سبحانه وتعالى أن يضع حدا تقل به مناجاة الرسول وتفرح عنه فأمر من يريد أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم أن يتصدق قبل ذلك أن يقدم صدقة قبل أن يناجي الرسول صلى الله عليه وسلم فقال سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول في أمر من الأمور أي إذا أردتم مناجاته عليه الصلاة والسلام فقدموا بين دواكم صدق صدق على مسكين فكان في ذلك تقليل من اشغال الرسول صلى الله عليه وسلم تخفيف عليه هذه هي الحكمة لتقديم الصدقة لأجل أن تمنع لأجل أن تمنع ورود أو توارد تناجي مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المساجد فتريح الرسول صلى الله عليه وسلم وتنفع المساكين، لذلك قال ذلك أي الصدقة قبل المناجات خير لكم أي المؤمنون خير لكم فلا تكرهوا أو تستحيلوا هذه الصدقة لأنها خير قال جل وعلا قال عسى ان شيئا وهو خير لكم ففيها خير واجر للمتصدق ونفع للفقراء واظهر من إثم النجوى لان النجوى كما سبب يكون فيها شيء من الحرج. ومن حصول التضايق من المسلمين اذا راوا من يسر الى الرسول ظنوا ان, أن هذا غزه وانهم يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن شيء حدث فيهم فهذه الصدقه تطهر هذه الظنون وهذه تحرجات التي تحصل ذلك خير لكم و... ثم قال جل وعلا فإن لم تجدوا لأن كل الناس يقبلون على على التصدق فيهم فقراء وهم يحتاجون الى السؤال قال فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم يعني فلا يجب عليكم التصدق نظرا لعذركم لأنكم لا تجدون لأنكم لا تجدون ما فتصدقون به فلا تحرموا مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله غفور لكم غفور لكم حيث لم يعاقبكم في هذه الحالة على عدم التصدق رحيء بكم فهو يشرع لكم من الأحكام ما يناسب الأحوال من غير إحراج للمسلمين فإن الله غفور رحيم فإن كنتم ما تصدقون به ولم تتصدقوا فإن الله فإنه لا حرج عليكم لأن الله وفور الرحيم فهذا فيه التخفيف عن ضعفاء المسلمين لأنهم لا يلزمهم أن يقدموا صدقة قبل مناجاتهم للرسول صلى الله عليه وسلم نظرة لعسر حالهم وضيق معيشته ثم قال الله جل وعلا ااشفقتم ان تقدموا بين يدينا نجواكم صدقات ااشفقتم يعني خفتم عن اشفاق الخوف خفتم من التصدق ان الانسان سيحتاج الى السؤال كل ما ارى ان يسال يتصدق يسقله فخاف من ذلك لأن هذا الحكم شديد عليه هذا الحكم شديد عليه ان تقدموا بين يدي نجواكم للرسول صلى الله عليه وسلم صدقات هنا قال صدقات وفي الأول تقدم بين يدينا جواب تقدم بين يدينا جواب مصدقة مفتدة وهنا الصدقات هذا نظرا لكثره السائلين صدقات لكثره السائلين للرسول صلى الله عليه وسلم فإن لم تفعلوا أي لم تقدموا لأنهم لما شرع هذا لم يتصدق احد منهم لم يتصدق وتوقفوا توقفوا ولم يتصدق احد منهم يقال الا واحد وهو علي بن ابي طالب رضي الله عنه فانه فعل ذلك وتصدق قبل مناجاته للرسول صلى الله عليه وسلم فاذا لم تفعلوا وتاب الله عنه. هذا دليل على ان توقفهم تاخرهم عن الصدقة فيه اثم لكن الله جل وعلا تابع به ولم يؤخذه فهذا فيه الحث على المبادره بفعل الاوامر المبادره بفعل الاوامر صادرة عن الله ورسوله وعدم التلهُّف في والتأخر في تنفيذها فإن هذا فيه إثم ولهذا قال العلماء قال الوصوليون إن الأمر على الفور أي يجب انتثاله على الفور ولا يتأخر إلا بدليل فإن لم تفعلوا أي لم تتصدقوا وتاب الله عليكم عن تأخيركم وتأخركم في التنفيذ فاقيموا الصلاة وآتوا الزجاة نسخ الله جل وعلا ذلك نسخ الله الأمر بالصدقاء وآباحا المسلمين أن يسأل الرسول عما أشكل عليه من غير تقريب صدقة فنسخ ما أمر به سبحانه وتعالى لأنه حصل المقصود وعرف الناس أنهم يتقلون على الرسول صلى الله عليه وسلم في تاثرة الأسئلة فقللوا من الاسئله وحصل المقصود في التخفيف عن الرسول صلى الله عليه وسلم وتنبا المسلمون لذلك فنسخ الله ذلك في ان الله سبحانه تاب عليهم يعني نسخ ذلك فهذا فيه النسخ في القران الكريم فيه النسخ وهو ازاله الحكم الشرعي فيه ثابت بدليل بحكم اخر متراف عنه بدليل اخر هذا هو هو النسخ وقد وقع في مواضع من القران الكريم ان الله جل وعلا ينسخ بعض الآيات فمنهم ما ينسخ إلى بدل ومنه ما ينسخ إلى غير بدل ومنه ما ينسخ إلى أخف ومنه ما ينسخ إلى اثقل أثقل نسل وقسم يعرفها الوصوليون والحكمة فيه تأثير حكمة فيه كتير. او الإحقال احيانا يعني. ففيه حكمه عظيمه النفس فيه حكمه عظيمه قال تعالى ما ننسى من ايه او من سنه ناتي بخير منها او مثل هذه ففيه حكمه عظيمه أو مصلحه للناس تاه الله وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة التي هي الركن الثاني من أركان الإسلام وآتوا الزكاة التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام وأمر بهاتين العبادتين العظيمتين لأن الصلاة عمل بدني والزكاة عمل مالي الصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية فمن اهتم بالصلاة وحافظ عليها حافظ على ما سواها من العبادات البدنية لأنها تسهل على المسلم فعل الطاعات وتبغض إليه فعل المنشرات إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والزكاة تسهل على الإنسان التصدق بالمال إذا أدى الزكاة الواجبة تدرق وسهل عليه التصدق وتبرعات في وجوه الخير أقيم الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله عموما ما أمر به إقامة الصلاة وإيثان الزكاة خصوصا مخصصهما أمر بطاعة الله فيما أمر به ونهى عنه عموما من اوامر الدين وأطيعوا الله ورسوله هذا فيه طاعه الرسول صلى الله عليه وسلم وانها مثل طاعه الله من يطع الرسول فقد اطاع الله والرسول يطاع استقلالا ويطاع ايضا مع طاعه الله سبحانه وتعالى وما اتاكم الرسول الخلوه وما نهاكم عنه فانه اما غير الرسول فانه انما يطاع اذا اطاع الله واما اذا عصى الله فلا يطاع فاطاعك لمخلوق في معصيه الخالق اما الرسول صلى الله عليه وسلم سلم لا يتصور فيه انه يخالف طاعه الله سبحانه وتعالى ولهذا قال من يطع الرسول فقد اطاع الله قال تعالى وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله واطيعوا الله ورسوله ثم بين سبحانه انه لا يخفى عليه شيء من اعمال عباده انهم اطاعوه او عصوه لا يخفى عليه شيء من ذلك والله خبير بما تعملون هذا تحذير للمؤمن ان يتشاهد او يخالف في شيء من طاعة الله وطاعه الرسول فان الله خبير بذلك ففيه تحذير وفيه ترغيب فإذا عرف المسلم أن الله خبير بعمله هان عليه العمل ووثق بحصول الجزاء والثواب عليه امن على عمل نظير يضير لأن الله خبير به سبحانه وتعالى وإذا سمع هذا من عنده تساهل أو تلكه أو تاخر فإنه يحذر ويتوب الى الله سبحانه وتعالى فقوله الله خبير بما تعملون فيه ترغيب وترهيب خبير بما تعملون اسم موصول او مصدرين خبير بالذي تعملون على انه موصول او خبير بعملكم على انه مؤول بمصدر الله خبير بعملكم أيا كان هذا العمل صغيرا كان أو كبيرا فإن الله خبير به عليم به سبحانه وتعالى ان الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تقل حسنة أي هذه الذرة تكون حسنة فإن الله يضاعفك وينميها حتى تكون شيئا عظيما أن الله لا يظلم مثال الأرض وإن تكو حسنة يباعثها ويؤتي من لدنه أجرا حظيما فقوله بما تعملون عام لجميع الأعمال صغيرها وكبيرها ظاهرها وباطنها لا تخفى على الله جل وعلا ولا تضيع وما كان الله ليضيع اي إما ولا نضيع اجر المحسنين إنا لا نضيع اجر من أحسن عمل فالله لا يضيع الحسنات أبدا وإن كانت قريبا والسيئات تحت عفوه سبحانه وتعالى إن شاء حذب بها وإن شاء عفى عفى عنها إذا كانت تقبل العفو تكون دون الشر والله خبير بما تعملون ثم وجه اللوم والتوبيخ إلى المنافقين إلى المنافقين وهم الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر يظهرون الاسلام ليعيشوا مع المسلمين وينتفعوا بذلك ويسلموا على دمائهم واموالهم ويسلمون في الله ويقبل منهم ذلك يقبل منهم الظاهر واما الباطن أهو الى الله سبحانه وتعالى لذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم اسلام المنافقين وعاملهم معاملة المسلمين ووكل ووعطينهم الى الله سبحانه وتعالى هؤلاء هم المنافقون الذين اظهروا الاسلام وعقبوا الكفر فقال الم ترى الى الذين تولوا قوم ألم تر أيها الرسول أي قد رأيت قد رأيت والاستثام استفهام تقريب إلى الذين تولوا قوما وهم اليهود تولوا قوما وهم اليهود رضب الله عليهم اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضادلوا كما في الحديث وكما في آخر سورة ثاتفة غير المغروب عليهم وهم اليهود ولا الضالين وهم النصار لم ترى إلى الذين تولوا والتولي هو المحبة والمناصرة المحبة والمناصرة هذا هو التولي تولوا قوما فهم معهم في باطن الأمر مع اليهود في باطل الامر الأمر وهم في ظاهرهم مع المسلمين كما قال تعالى مذبذبين فإن ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ليسوا مع المسلمين ظاهرا وباطلا وليسوا مع اليهود ظاهرا بل هم بين بين لي كما يقال يلعبوا على الحبلين هذه صفاتهم. لأنهم لا يفقون بوعد الله ويتربصون بالمسلمين الدوائر ويظنون ان الله سيهمل امر المسلمين وأن المسلمين سيضيعون وأن العدو سيتسلط يتخذون يدا عند الكفار تخذون يدا عند الكفار الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا الم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستعوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين وقال تعالى فترى الذين في قلوبهم مرض يعني المنافقين يقولون نخشى أن تصيبنا دادا يجعلون لهم يدا مع الكفار يخشون أن تدور الدائرة على المسلمين فيكونون في قد استوتقوا لانفسهم لأنهم لا يثقون بالله فنودعهم لا يجبون بالله هذه صفه المنافقين في كل زمان ومكان قد الله منهم قال تعالى هم العدو احذروا قاتلهم الله فهم اشد خطرا من الكفار لأن الكفار معلومه عداوتهم كفرهم اما هؤلاء فيخدعوا يخادعون الله والذين امنوا ما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون فاسلامهم مخاجعة ليس صحيحا. فهم مع المسلمين في الظاهر ومع الكفار في الباطن بحيث أنه إذا حصل على المسلمين إذا حصل على المسلمين مصيبة انحازوا إلى الكفار قالوا نحن معكم إذا لقوا الذين امنوا قالوا آمننا وإذا خلوا الى شياطينهم أي اليهود قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون مستهزئون بالمؤمنين والعيال فهذه طبيعة المنافقين كل زمان ومكان ألم ترى إلى الذين تولوا قومك أي أحبوهم ونصروهم؟ ألم ترى إلى الذين نافقوا؟ ألم ترى إلى الذين نافقوا؟ يقولون لإخوانهم الذين كفروا من هذه الكتاب: ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من هذه الكتاب: لا نخرجنا معهم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قوتكم لننصرنكم. والله يشهد إنهم لكالبا لين أخرجوا لا يخلون معهم ولين قوتلوا لا ينصرون ولين نصرهم ليولن الأدوار ثم لا نصرهم هذه طبيعة النفعق والعياد لله طبيعة المنافق ولهذا قال ما هم منكم ولا منهم ليسوا من المسلمين ولا من اليهود مذبذبين تولوا قوما غرب الله عليهم وهم اليوم ما هم منكم ولا منهم يعني المنافقين ليسوا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وانما يتربصون الدوائر ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون يحلفون على الكذب يحلفون أنهم آمنوا بالله ورسوله، يحلفون الايمان كما قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فيما قالوا إنما يقولون بألسنتهم فقط. خداعا ومبهما نحن هنا على الكريم والحلف بالله عز وجل يجب فيه الصدق لأنه عهد وميثاق. فإذا حلف الإنسان فليصدق. قال صلى الله عليه وسلم من حلف بالله فليصدق، ومن حلف لو بالله فليرضى ومن لم يرض فليس من الله فالحلف بالله تعظم ولا يحلف وهو لا إذا اذا كان في حلفه مخادعا لله ولرسوله وللمؤمنين الجيمة اشد كذلك لو حلف ليقتطع مال امرهم مسلم بيمينه يلقى الله وهو عليه غضبان يوم القيامه فاليمين غليظه معظمه لا يحلف الانسان الا وهو صادق ولا يستخف باليمين لا يستخف باليمين بالله عز وجل يحلفون على الكذب وهم يعلمون انهم كاذبون اما لو ان الإنسان حلت على غلبه ظنه يظن أنه صادق وتبين أنه ما هو صادق هذا له اليمين له اليمين إذا حلف الإنسان على غلبة ظنه وتبين الأمر بخلافه ولم يتعمد التالي. هذا يسمى له اليمين لا يسمى فيه. لا يراقبكم الله بالله يفين أيمان لكن هؤلاء يحفون كاذبين وهم يعلمون أنهم كاذبون استخفافا بالله عز وجل والحلف به ويحلفون على الكذب فهم يحلفون اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاسم ثم في الناقه هي المثله ويمن الكبائر كبائر يحلفون على الكذب وهم يعلمون انهم كاذبون من اجل مطامع الدنيا والمخادع نسال الله العافيه ثم بين سبحانه وتعالى جزاءه فقال اعد الله لهم عذابا شديدا اعد الله لهم في الاخره عذابا شديدا عذاب شديد والعياذ بالله العذاب شاق ومؤلم فكيف اذا كان شديدا هذا اخوف عد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون انهم اي المنافقون ساء ما كانوا يعملون كيف يعملون اتخذوا ايمانهم سنه اي ستره اتخذوا ايمانهم وحلفهم بالله يتترسون من ورائها ويخادعون بها اتخذوا ايمانهم جنة جنة يستترون من ورائها ويخفون من ورائها كذبهم وغشهم خديعتهم فما كل من حلف صدق قال الله جل وعلا ولا تطع كل حلاة مهين كثرة الحلف تدل على الاستهانة باليمين كثرة الحلف تدل على الاستهانة باليمين أما المؤمن فانه لا يكثر من الايمان ولا يحلف إلا عند الحاجة ولا يحلف إلا صادق وإذا صدرت منه اليمين فإنه يكون عنده ولا يتهاون بها احفظوا أيمانكم لهون على الكاذيب وهم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء أي بسبب أنهم ساء ما كانوا يعملون بسبب سوء عمله ما هو الذي يعملونه اتخذوا إيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله صدوا من يريد الإيمان عن الإيمان لأنهم يدعون إلى إلى الكفر وهذا من من صفاتهم. فالمنافقون دائما يحرضون على الكفر ويقللون من شأن الإيمان عند الناس ويقولون أولئك مساكين يصفون المسلمين بأنهم مساكين ومغفلون وهذا موجود إلى الآن. يسخرون من الذين هم ويقللون من شأنه ويستغلونه ويستغلونه فصدوا عن سبيل الله من يريد الدخول فيه وصاروا ينفرون الناس عن الإسلام في في مجالسهم السرية فمن رأوا منه محبة للإسلام نفروه. وبغض الإسلام إليه، فهذا من صفات المنافقين في كل زمان ومكان، صدوا عن سبيل الله، فلهم عذاب مهين، لهم عذاب، بالأول شديد وهنا عذاب مهين والعياذ بالله يهينهم من الهوان وهو الذلة، لأنهم استكبروا. عن طاعه الله فاهانهم الله يوم القيامه اما من اطاع الله وامن به فان الله يرفعه يوم يرفع الله الذين امنوا منكم الذين اوتوا العلم درجات اما المنافقون فان الله يهينهم ولذلك قال جل وعلا ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا في هوان وذل وانخفاض حتى انهم يكونون تحت الكفار في جهنم يكونون أشد عذابا من الكفار في جهنم والعياب وله فلهم عذاب مهم ثم قال لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا في يوم القيامة لا تغني عنهم أموالهم التي جمعوها في الدنيا ولا أولادهم يدافعون عنهم يوم القيامة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا ولهذا قال جل وعلا فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا عن أنفسهم وهم كافرون هؤلاء منافسهم لن, لن تنفعهم أموالهم ولا أولادهم يوم القيامة لن تغني عنهم اموالهم لا تدفع عنهم العذاب يوم القيامة لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا اولئك أصحاب النار اصحاب النار أي المخلدين فيها مصاحبين لها مصاحبين للنار لا يخرجون منها كما يصاحب الإنسان في الدنيا يصاحب رفيقه أو محبوبه أو فهم في يوم القيامة يصاحبون النار لا مخرج لهم منها والعياذ وتلازمهم دائما وابدا فماذا حصل عليه من هذه وماذا عليهم لو امنوا بالله واليوم الاخر وانفقوا مما رزقهم الله ماذا ماذا عليهم لكنهم خرموا منها لوالوه بسبب شكهم وريبهم وترددهم فخرموا من هذه الصفات العظيمة المنجية من عذاب الله نسأل الله العافية فعلى المسلم يحذر من النفاق والنفاق قد لا يكون نفاقا اعتقاديا لا يكون نفاقا اعتقاديا يكون نفاقا عمليا لا يخرج من المله لكنه ينقص الإيمان وذلك بأن يتصف المسلم بصفة من صفات المنافقين أو بأكثر من صفات ولو كان عنده إيمان وليس كافعا ومؤمن لكن إذا اتصف بصفة أو صفات من المنافقين فإنها تنقص إيمانه كما قال صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه من كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من النفاق ومن كنا فيه صار منافقا خالصا اذا حدث كذب ايه المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا سمن خالف وفي روايه فاذا خاصم فجر واذا عاهد غدر وان صلى وصام وزعم انه مسلم فعلى المسلم ان يحذر من النفاق النفاق الاعتقادي والنفاق العملي، وهو أن يتصف بشيء من صفات المنافقين، من الكذب، في الحديث، وإخلاء الوعد والخيانة، في الأمانة، هذه صفات المنافق ما تليق بالمسلم، وقد تكثر فيه هذه الصفات. فيكون منافقا خالصا قد تجره إلى النفاق الأكبر يكون منافقا خالصا يعني تجره هذه الصفات إذا تساهل فيها وكثرت حتى يخرج إلى النفاق الاعتقادي وعيابه فلا يتساهل المسلم في الصفات المنافقين ويحذر منها غاية الحذر والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأسحابه أجمعين نقول حضيرة الشيخ وفقكم الله لمن تكون الصدقة التي تدفع عند النجوة لل... للفقراء صدقة معه للفقرة والمساكين؟ نعم نقول حضيرة الشيخ وفقكم الله يتكرر راحيانا ذكر الصلاة والزكاة دون بقية أركان الإسلام وأيضا جاء في الحديث من كان يؤمن بالله واليوم الآخر دون بقية أركان الإيمان فما المقصود من هذا وما الحكمه في ذلك لأن المؤمن بالله واليوم الآخر سيأتي أركان الإيمان والحصال الإيمان لا يكون مؤمنا إلا بذلك فإذا آمن بالله واليوم الآخر فانه يأتي بفصل دين ولم يأتي بها الرسول هنا لأنه شرحها في حديث أخرى ولا حديث يجمع بعضها إلى بعض ما يخل بطرف وتره الطرف الثاني حديث يفسر بعضها بعضه يوضح بعضها بعضه ويخصص ويبين بعضها بعضه وأما احيانا تذكر الصلاة, الصلاه والزكاة والزكاه هذا اشرنا اليه في اثناء الكلام قلنا لان الصلاه راس الاعمال البدنيه من حافظ عليها سهلت عليه بقيه العبادات من حافظ عليها سهلت عليه بقيه العبادات الزكاه هي راس الاعمال الماليه فمن أخرج الزكاه الزكاة سهلت عليه بقية الإنفاق في سبيل الله عز وجل ومن بخل بالزكاة فلن تسهل عليه بقية الأعمال ومن تهاون بالصلاة تهاون في غيرها ولهذا جاء في الاثر من حفظها يعني الصلاة وحافظ عليها حفظ دينه ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع الله جل وعلا قال واقم الصلاة ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر الصلاة فيها أمران عظيما أمر الأول انها تنهى عن الفحشاء والمنكر وتعود الإنسان على الطاعة وتبغض إليه المعاصي والأمر الثاني أن فيها ذكر الله سبحانه وتعالى وذكر الله أكبر من كل شيء من الأعمال نعم كل هذا يجتمع في الصلاة نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل يجوز كتابة التفسير على هامش المصحف هذا ما يسمى مصحف هذا يسمى تفسير إذا كتب تفسير بهمشه صار كتاب تفسير وليس المصحفات نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما رايكم بكتاب زبده التفسير هذا مختصر من فتش القدير واختصاره مخل جدا لا يذكر الا شيء يسير هل يعطي فائده فتش القدير نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يلزم المسلم ان يقرا التفسير وهل ياثم اذا قرأ القران بدون مطالعه لاي تفسير لا بد من التدبر لا بد تقرا القران تتطلب تفسيره ومعانيه لتعمل به فتجمع بين كلاوة القران وبين معرفه معانيه وتفسيره لتستفيد منه وتعمل تعمل به نعم يقول فبينت الشيخ وفقكم الله هل الحلف عباده ام لا وإذا كان غير عبادة فما وجه كونه محرم أو شرك إذا حلف بغير الله الحلف ميثاق وعهد وتأكيد للشيء بذكر الله عز وجل فإذا أحسن الحلف بالله ووقرها صار هذا عبادة لله عسوة. إذا, و... إذا و... غير الله عز وجل تعظيم المطلق حق لله من والذي يحلف به، أما غيره فلا يحلف به. فمن حلف بمخلوق فقد أشعر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما الضابط في اليمين الغموس وهل لها كفارة اليمين الغموس أن يحلف على أمر معظم كاربا متعمدا اليمين الغموس أن يحلف على أمر ماض. عذبا متعمدا ثاني اليمين الأرض. نعم وهل لها كفاره كفارتها التوبه ليس لها كفاره بمعنى اليعام او أو او الصيام لا كفارتها الاستغفار الصغار والتوبه نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز وصف بعض الناس على الإطلاق بانهم منافقون لوجود صفات ظاهره واقصد بذلك النفاق العملي لا يقال فلان منافق لكن يقال فلان فيه نفاق فيه فيه نفاق ولا يقال منافق الا للمنافق الخالص الاعتقالي اما المسلم اذا حصل منه صفات المنافقين يقال فيه نفاق نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل هناك فرق بين التولي والموالاه ام هما بمعنى واحد لا فرق بينهما في الظاهر. لا فرق بينهما منهم من يقول التولي هو المحبه في القلب والموالاه هي المناصره والمعاونه لهم بالفعل نعم. وهذا ملازم لها. ما في شك ان التولي والموالاه متلازمين نعم وفضيلة الشيخ وفقكم الله في ظل ضعف الإيمان عند كثير من الناس في هذا الزمان ما هو وضع قبول اليمين خصوصا ما ذكر من أنه من حلف له بالله فليرضى وهل في عدم القبول باليمين بعد ادائها هل في عدم القبول يكون إثم من حلف له بالله فليرضى قالوا هذا عند القاضي اذا إذا لم يكن عند المدعي بينا فإن له اليمين على خصمه فإذا حلف فليرض بذلك هذا عند التقاضي نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله المنافق إذا دعا له ولده الصالح هل ينفعه ذلك إذا كان نفاقه ليس مخرجا من المله إذا كان نفاقه ليس مخرجا من المله وإنما هو نفاق عملي ينفعه ذلك ما إذا كان نفاقه مخرجا من المله فلا يجوز استغفراً على الله جل وعلا ولا تصلي على أحد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره تقم على قبره استغفار له بعد الدفع ولا تقم على قبره المنافق النفاق الخالص هذا لا يستطيع لكن نحن ما لنا الله، نحن ليس لنا إلا الظاهر فنحكم على الظواهر فقط أما القلوب فلا يعلمها إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى لا. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل المبتدع يعد منافقا أو الداعي للبدعة هو المنافق فقط لا ما هو في فرق بين البدعه والنفاق البدعه ان يحدث في الدين ما ليس منه تقرب الى الله من شيء لم يشرعه هذه هي البدعه اما النفاق فهو يظهر الخير ويبطن الشر نعم يقول فضيله الشيخ وصفكم الله والدي يوقظني لصلاه الفجر وإذا لم أقم ولم أصلها يقول أنت منافق خالص النفاق فهل هذا القول صحيح هذا من باب الردع والتحتويق نعم هذا له وجه من الصحة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال اثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر فالتخلف عن صلاة الجماعة من صفات المنافقين نعم ويقول فضيلة الشيخ أنا أنام مبكرا ولكني لا أقوم لصلاة الفجر غالب الأيام علما بأنني أنام مبكرا فماذا أفعل أنا ندري التذكير قالوا أن التذكير دور الفجر ساعة ولا نصف ساعة يعني التفكير ما لو نمت مبكرا بعد صلاة العشاء لا أخذت حظك من النوم وقمت آخر الليل. نعم يقول فضيلة الشيخ أصطقكم الله يقول أنا أظهر بغضي لبعض المعاصي وكراهيتي لها ولكن في قرارة نفسي أتمنى أن أفعلها ولكن لم أفعلها ولا أفعلها فهل أكون منافقا بذلك؟ هذا من الشيطان قد تفرض المعاصي الحمد لله قد يأتيك الشيطان ويحسنها لك في قلبك وهل هو من الشيطان تفكر نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من يقرأ القرآن بعينيه فقط بدون أن يحرك شفتيه بل يفتح المصحف ويكتفي بالنظر هل له أجر بذلك أم أنه لا يحسب له أجر القراءه لا يحسب له أجر التلاوه لأن التلاوة لابد أن تكون باللسان تكون باللسان ولكن يكتب له من الأجر ما يناسب عمله فان النظر في الايات ومتابعتها هذا خير لكن ما هو مثل التلاوة التلاوه فيها الاجر العظيم من قرأ حرفا من كتاب الله له الحسنه والحسنه لاشياء دائمه التلاوه تقوم باللسان نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا صافحني الكافر فهل أصافح اذا كان ذلك لترغيبه بالاسلام نعم اذا مد يده اليك مد يده لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام واذا سلموا عليكم فقولوا طالب نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله اذا قال لي الكافر السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صراحه فهل ارد عليه هذه التحيه كامله ام اكتفي بيع عليكم يا اخي الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا عليكم ولا تجد على هذا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من كان لديه عمل داخل المقبره وخشي خروج الوقت فادى الصلاه في تلك المقبره فهل صلاته صحيحه لا ليست صحيحه لان تجوز الصلاه عند المقابر لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه عند القبور والنهي يقتضي الفساد فاخرج من المقبره وصل وارجع الى عمك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ما هو احسن كتاب متعلق بالناسخ والمنسوخ وذلك يكون لطلاب العلم حتى يقرؤوه الناسخ والمنسوخ في, في كتب التفسير وله كتب خاصه يسمونها اصول التفسير وعلوم القران فيها فن الناسخ والمنسوخ وكتب خاصه حصر فيها الناسخ والمنسوخ مثل نواسخ القران للجوز الناسخ والمنسوخ لغاب عني اسمه لكن كيف كتب بهذا العنوان الناسخ والمنسوخ نحن لكن يذكر ابن الجوزي نواشئ القرآن نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل يجوز الحلف كاذبا بالإصلاح بين الكذب للاصلاح بين المتخاصمين هل يجوز بين المتخاصمين جائز الكذب يجوز في ذلك يصلح ذات البين وعلى الزوجه من اجل اصلاح العشرة والكذب في الحرب لان الحرب خدعة نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله هل يجوز الحلف بالحرام؟ لا، لا يجوز الحلف. ما يقول علي الحرام أو حرام علم. لا يحرم الحلف، لا يجوز الحليف. لما يحرم مع حلف الله لا تبتري الله تهذوني. النبي صلى الله عليه وسلم قال من حا كان حالفا فليحيط بالله أو يصوم. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله إذا كان هناك شخص معروف بالكذب. وقد اشتهر عنه ذلك فهل يجوز لي أن أطلق عليه بأنه منافق يا أخي سمعتم إن هذا في خصلة لا حدث كذب في خصلة اتصال النفاق وليس منافقا خالصاً نعم تقول فضيلة الشيخ اتفق الله هناك من يقول إنه إذا شهد الإنسان بلا إله إلا الله محمد رسول الله أصبح مسجماً ولا ينفي عنه الإسلام كونه يسب صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم أو يؤدي بعض البدع التي تخالف العقيدة بل يقول حسابه على الله المسائل المذكورة فل هذا القول صحيح يا أخي إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وجب الكف عنه وقبوله إسلامي فإذا ظهر منه ناقض من نواقض الإسلام حكم عليه بالردة حكم عليه بالردة فيستتاف فان كان وإلا قتل ومسبة الصحابة خطرها عظيم إن كان يسبهم لأنهم نشروا الإسلام وجاهدوا وصحبوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كفر ورد أما إن كان يبغضهم لاشخاصهم أو ما هو دون ذلك هذه كبيره من تباهي الدنيا ويخشى عليه إلى الرد فلا بد من محبة الصحابة وتعظيم الصحابة رضي الله عنهم لأن الله رضي عنهم وأرضاهم والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم وقال لا تسبوا أصحابي سب الصحابه الصحابة أو أحد منهم فيها خطر عظيم على دين النصر كيف تسب الصحابة؟ لماذا؟ ما هو السبب لك تسب الصحابة من اجل الا توقر من وقرهم الله ورسوله فضلهم الله ورسوله ما يسب الصحابه من في قلبه ديمه ابدا ما يسبهم الا من هو منافق او عدو للرسول صلى الله عليه وسلم لان من عاد الصحابه فقد عاد الرسول عليه الصلاه والسلام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله من ترك عباده كان يعملها كصيام التطوع وذلك لأن الناس لاحظوا ذلك عليه وتحدثوا عنه وأنه يفعل هذه العبادة فأراد أن يتركها لفترة ثم يعود فهل له ذلك وما معنى قول بعض السلف ترك العمل لأجل الناس ريئة والعمل لأجل الناس نفاق لا يجوز الإنسان أنه يخشى الناس بل يخشى الله سبحانه وتعالى ويستمر على طاعته وعبادته ولو أن الناس تحدثوا عنه واذا تحدثوا عنه وهو لا يريد هذا وانما هم تحدثوا عنه فهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك عاجل بشرى المؤمن فاذا اثنوا عليه خيرا وهو لم يولد منهم يثنون عليه فهذه بشاره من الله سبحانه وتعالى لأنهم شهدوا له بالخير فالمسلم لا يترك العمل من أجل الناس أو من أجل الرياء لأن هذا من الشيطاء فلا يعمل لأجل الناس ولا يترك العمل من أجل الناس وهو العباره التي ذكرها صحيح نعم نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما في التورية فهناك كثير من الناس يستخدمها بدون إكراه أو حاجة التورية هي أن نمجر كلاما لا يقصد معناه وهي على ثلاثة أقسى القسم الأول أن يريد بها التخلص من ظالم يريد بها التخلص من ظالم هذه لا بأس بها النوع الثاني أن يريد أن يظلم الناس ليأخذ أموالهم بالتورية فهذه حرام بلا شر الثالث هل لا يكون ظالما ولا مظلوما هل فيها خلاف أو العلماء يجيزوا وعبابهم يمنع ملا نعم أقول فضيلة الشيخ أفتقكم الله ما رأيكم في حفظ متن اسمه نظم في علوم القرآن للزمزمي التي نظمها من كتاب النقاية للسيوط لا بأس الحفظ طيب لكن من تقرا عليه ما هو الكلام عن الحفظ برضه. من تقرا هذا الذي تحفظه عليه من العلماء لا بد من هذا اما مجرد حفظ بدون أنك تقراه على من يشرحه لك ويبين مقاصده فهذا لا يفيدك شيئا نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله في قول الله سبحانه ثم قطينا على آثارهم برسلنا وقطينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة الآية بشرح فضيلتكم وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة قلتم بأن النصارى أهل رأفة ورحمة هل حال النصارى اليوم هو حال أهل رأفة ورحمة أم ذاك, في ذاك العصر السابع هذا موجود فيهم لكن قد يوجد فيهم من تاثر باليهود ونحى منح اليهود في العداوه والحقد على المسلمين والا فالاصل ان فيهم رافه ورحمه بخلاف اليهود فان عندهم غلظه وعنف وقسوه وعندهم من الحقد على البشريه عموما وعلى المسلمين خصوصا عندهم الحقد ولا يرون أنه ان ان ان ان انه يستحق البقاء الا اليهود يسمون انفسهم شعب الله المختار وان الناس كلهم خدم لهم كل العالم خدم لليهود هذا هذا شعور اليهود اما النصارى عندهم رحمه ورحمه وقد يوجد منهم من يخلو من هذه السفاهه ويتصف بالصفات اليهود نعم يقول فضيئة الشيخ الله هل يباح أن ندفع الزكاة لبناء مركز, بناء مركز إسلامي يشمل مسجدا ودار تحفيظ للقرآن ومستشفى خيري لعلاج الفقراء ومكتب خاصة خاصة أن الهدف من المشروع وحاربت دعوة, دعوة التبشير التي تقوم بها الكنيسة هل لنا أن ندفع من الزكاة بهذا الأمر؟ الزكاة تقصر على مصارفها إنما الصدقات للقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين سبيل الله والنساء لا تخرج عن هذه المصارف لأن الله حصرها فيها أما بناء المساجد والمراكز الإسلامية فهذه تمول من تبرع من الصدقات لا تعمر المساجد من الزكاه ولا تعمر المراكز من الزكاه ولا المدارس لا تعمر من الزكاه المشاريع الخيريه لا تعمر من الزكاه إنما تمول من تبرعات المحسنين نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله هل من يقوم بوضع المصحف أثناء المرور بآية سجدة فيضعه أمامه ويسجد عليه أو يضعه تحت إبطيه أو يضعه على العقال إذا كان عقاله على الأرض هل هذا مشروع؟ يرفعه على الأرض في أي شيء حتى لو العقال او, أو الحاملة للمصاحف أمامه فيرفعه ولا يضعه في الأرض على الأرض على التراب أما إذا كان على فراشة او على سجادة الأمر آخر نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم, وفقكم الله الدم الذي يذبحه المحصر هل يشترط أن يذبح في الحرم يذبحه في مكان الاحصار الذي يحسر في المكان الذي يحسر به يذبح الذي يتحلل من الحرام النبي صلى الله عليه وسلم لما عسر في الحديريا نحر هديه في المكان والحديث الخارج الحرام نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله امراه احرمت بالعمره ثم جاءتها الدوره الشهريه بعد ذلك امراه احرمت بالعمره ثم جاءتها الدوره الشهريه بعد احرامها فماذا عليها مع العلم انها قد اشترطت عليها ان تستمر على احرامها حتى تطهر ثم تؤدي العمرة قوله صلى الله عليه وسلم لعائشه لما نهضت افعل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري فتبقى على إحرامها وإذا طهرت أدت العمرة والاشتراك لا يدخل فيه الحيوان لأن الحياة شيء عادي ومعروف وهدايه الناس لتحيط أليس هذا من الحوابس الطارئه شيء معروف لا يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله عرفنا أن الكذب لاصلاح ذات البين أنه مباح في هذه الحال لكن هل يجوز الحلف بالله كاذبا لاصلاح ذات البين لا لا لا يجوز الحلف بالله لكن يصلح بينهم بكلام ولو كان هذا الكلام فيه كذب بأجل المصلحة المصلحة فيه المصلحة فيه أرجح من محسدة من محسد الكذب مصلحة في الإصلاح أرجح من محسدة الكذب ويجوز ارتفاع لخطف الضرارين لذلك في على نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله هل اجداب الارض وانقطاع المطر يعد نازلة وإذا كان نازله فهل يقنط له في الصلوات المكتوبه لا لا يعد نازله النبي صلى الله عليه وسلم ما شرع لنا القنوت عند الجد شرع لنا صلاه الاستسقاء نحن نفعل ما امر به الرسول وفعله صلاه الاستسقاء ولم يقنط صلى الله عليه وسلم لاجل التباس المطر فلا نحدث شيئاً لم يشرعه الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سؤال الصحابة رضي الله عنهم حصل الجد في خلافة عمر ولم يقبل بل دعوا الله عز وجل واستسقط صلوا صلاة الاستسقاء وأمر عمر العباس يدعو لهم بالسفية ما قنته من الفرائض. نعم فضيلة الشيخ افقكم الله هذا سؤال من خارج هذه البلاد يقول شخص وقع في كبيرة تستوجب الحد في بلد لا يطبق الحدود ولا الشريعه فماذا عليه ان يقال وهيا يذكر نفسه وانكوب الى الله توبه صحيحه والله يقوب على من تاب نعم يقول واذا حكم عليه هناك بان يدفع مبلغا من المال لامرأة قد زنا معها برضاها فهل يدفع ذلك المبلغ عن الذي يحكم عليه هذا حكم طاغوت لا يحكم بهذا الحكم في بلاد الإسلام إن الزنا الزاني يدفع للمجن بها مالا لا لها على الزنا فهذا حكم باغوث لا يحكم نعم يقول فضيلة الشيخ الله ما حكم سفر المرأة بدون محرم وما هي المسافة التي تحتاج فيها إلى محرم وهل تحسب هذه المسافة بالوقت أو سارة. سافرها بدون محرم حرام قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل ايش معنى لا يحل انها حرام لا يحل لامراه ان تسافر الا ومعها المحرم والمحرم يحتاج اليه في سفر القصر السفر الذي تقصر فيه الصلاه يحتاج للمحرم اما السفر القصير الذي لا تقصر فيه الصلاه هذا لا يحتاج الى محرم لكن عليها أن تتحذر من أن تتحذر من أهل الفسق أن تكون متحفظة وتكون مع جماعة من النساء أو أو جماعة من الناس أو الركاب في السيارة هذا فيما دون السفر ما في السفر لا بد من المهر ولو كانت في سيارة أو طائرة أو باخرة لا بد من المهر نعم يقول فضيلة الشيخ افققكم الله هل يجوز للمرأة أن تذهب إلى مسبح خاص بالنساء فتسبح فيه بين النسوة خاصة لا تخرج المرأة من بيتها والمسابح للبيوت الشوش والحمد لله لا تخرج من بيتها نعم يقول فضيلة الشيخ افققكم الله سمعت أن هناك فتوى لسماحة الشيخ ابن باز رحمه الله يرى أن الوضوء بالماء الخارج من البرادات أن الوضوء به محرم لأنها موقوفة للشرب لا الوضوء هل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم؟ ونحن نقول بذلك الماء إذا كان معدل للشرب هل يجوز استعماله للوضوء؟ أنه استعمال في غير ما خصص له نعم هل يكون الوضوء صحيحا مع التحريم؟ الله وعلم. لكن لا يتورط بالماء المخصص للشرب نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله، ما حكم قول القائل: الله لا يهينك؟ طيب الله لا يهين. الله, يهين. الله لا يهين هذا دعاء أن الله جل وعلا يرفع عنه الإهانة. نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله، عرفنا أن أفضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصلاة. الإبراهيمية وقال بعض أهل العلم إن من صلى ولم يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام فهو لم يقم بالأمر كاملا فهل هذا القول صحيح؟ لا يكون قام ببعض الأمر يكون قام ببعض الأمر ولكن الكمال أن يصلي ويسلم عليه حوله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسريما نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض المسلمين في صلاته لا يحرك شفتيه في القراءه وفي الذكر فهل تعتبر الصلاه صحيحه وما الذي ادراك عنها اذا ثبت هذا انه ما يحرك شفتيه في قراءه الفاتحه فانها لا تصح صلاة يعني قراءه الفاتحه ركن من اركان الصلاه فلا بد ان يتلفظ بها على الاقل بقدر ما يسمع نفسه نعم. نعم يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله تفسير فتح القدير وكذلك تفسير ايسر التفاسير أيهما احسن لطالب العلم بمراجعه تفسير فتح القدير هذا شامل فيه وفي وفيه وفي وفيه التفسير هو شامل إلا أن فيه بعض النقولات عن الأشاعر والمعتزله لم يعلق عليها رحمه الله وإلا هو حافظ بفنون حافظ بفنون التفسير لولا لا هذه وهو أنه ينقل في والصفات كلاما للمعتزلة ولا ينقل لأنه الغالب أنه ينقل من الرازي، فهو ينقل متأولات ولا يعطب عليه أو ينقل من الزمخشري. الزمخشري معتز والرازي أيضا اشعري فهو ينقل عن المعوله الصفات ولا يعكر هذا هو الملاحظه وإلا فهو كتاب حافظ اما ايسر التفاسير للشيخ ابي بكر الجزائري فهو طيب لكنه تفسير توجيهي فقط توجيهي فقط بمعنى ياتي بمعنى الايه باسلوب خاص ولكنه ليس تحليلا للالفاظ وقيانا للأحكام ليس فيه شيء من ذلك نعم يقول فضيله الشيخ وفقكم الله ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعض أقوال الأنبياء والمرسلين وهو يخاطبون قومهم أو يناجون ربهم سبحانه السؤال هل ورد كلامهم بهذا اللقب نصا الذي نقرأه في القرآن؟ أم أن الله ترجم لنا كلامه؟ يعني ما تصدق الله بما نقله؟ إيش الكلام هذا؟ الله نقل كلامه بحروف، أما نقول بمعناه؟ المعنى. نعم. يقول. من ما يسألون هذا السؤال. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله ما حكم من يأخذ من صاحب المحل بضاعة هي عليه بألف ريال. نعم. ما حكم من يأخذ من صاحب المحل بضاعة وهي عليه بألف ريال ويقول ما زاد على الألف هو لك فيذهب بها إلى السوق وهو موكل بها بشرط إذا لم يبيعها يردها على صاحب المحل مرة أخرى هذا لا بس بذلك إذا أقاب سلعة في السوق وحدد له القيمة وقال ما زاد عنها فهو لك فلا بس بذلك لأنه سمح له بذلك، ولأن هذا في مقابل تعبه، هذا ما سمي نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله التسمي بعبد الرشيد، هل هو مباح؟ ما علم شيء بها، نعم. يقول فضيلة الشيخ، وفقكم الله في الأذكار ورد من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في بعض الروايات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير أيهما أصح عند الذكر كل صحيح إن شاء الله كله من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا تقول أيهما أصح لكن قل أيهما أفضل ما كان أكثر فهو أفضل ما كان أكثر كلمات وثنى على الله فهو أفضل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سؤال من خارج هذه البلاد يقول نريد تفريغ داعية هذا السؤال من خارج هذه البلاد يقول نريد تفريغ داعية في بلادنا وهو حافظ للقرآن الكريم ودارس للعلوم الشرعية لكنه يعمل في القرية في مدرسة بها بعض المدرسات مع العلم بأن المدرسات يعملنا في كل مدارس مرحلة الأساس في هذه البلاد لنقص عدد المدرسين الذكور المرأة لا تدرس الذكور الكبار لا تدرس إنما تدرس النساء ولا تدرس الذكور إذا كان في قلة إلى المدرسين الذكور اجمعوهم الطلاب اجمعوهم في صالة في مكان واسع ويكفي مدرس واحد لهم نعم يقول فضيلة الشيخ فقطكم الله أحيانا عندما أسير في السيارة وأرى شخصا أريد السلام عليه أنطق بالسلام مع رفع يدي اليسرى أحيانا هل علي إثب بهذا الرفع؟ لا يسلم بالهشارة إلا إذا كان المسلم عليه بعيدا فأنت تشير من أجل إن يتنبه أن تسلم عليه مع التلفظ مع تفتفي بالهشارة قول السلام عليكم لكنه ما يسمع فترفع يدك لأجل أن يتنبه ويرد عليك أما إذا كان قريبا فلا تسلم من ولا ترفع يدك تسلم عليه فلا ويرد عليك فلا وأما أنك ما تقدر ترفع يدك اليمنى لأنك تقود السيارة ألا ما ترفع يدك اليسرى وشير بيها نعم من الشيخ وفقكم الله ما معنى هذا الذكر أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق معناه للتجاء إلى الله لأسمائه والصفات التي منها التي منها كلام الله جل وعلا من صفاته الصحة. فأنت تستعيذ بصفة من صفات الله والاستعادة بصفة أو باسم من أسماء الله هو استعادة بالله عز نعم انتهى. الله تعالى أعلم. صلى الله عليه أعلم. على محمد وصلى الله وسلم وعلى على وصحبه.